Allahumma salli على muhammadin wa ala abihu ashabih vaman tabi'hahum lihsan ila yawmiddin aama bada' Aandirsi inni hala kutsu qa adalni ilahi wainasubhane vata'ala dada ka mu'minin ta marquutil maamayi o ilahi abti sawahia lau khair badanihine hu marquutil maamayi hum yaxsurun wa dad markay caroodaan iska dhaafa oo qofkii bulmiye iska dhaafa dadka saa jannada iyo qaylka loo diyaariye dadana waxa Ilaahay ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala wal ladina idha asabahu al batu hum yantasiruna wa dadka marka gardar ku timaan يا شا سمركا هذا لي رب او خلاص او اصل كريسكلي هي علىمانو القردبي او خلاصا هن شيغي او اه فال انتصار من الكافر حتم قال كين لغا ارسدو واجب و من المسلمين مباح مسلم كين لغا ارسوا و بنان لكن ان قف قسيدي مسلم كاء يكحركوا لا با مينن ان كساسيلت كده المسلامه لا با النار حدي و قالت كار قالو قف كنا قف هر رؤوسنا حين قالو ك قالو قالت كينا و با كلابتي وانا كحي هي قفك هدينه وحربيه قال يا مسلمي قال قال كيف هو وحاجب مارك وحربيه إلا إذا كان يحربيه وفرد العين هدينه وحربيه مارك غالب نقض الله أكين إلا إذا كان سيدا مسلم كبال إذا كان أرسل هدو سنهين قال خبفك إلا أنت كوحان بحساسها فيها وإذا كان Sami yo goda waan min nabiga sallallahu alayhi wa sallam min sal la abu balan halan ka bihinna iyo kuwa kasi badan oo tu sala wa hayku miisaariyan mufasirin ta magalada makka oo magalooyii ah nabiga iyo waa laga waana iyo nabiga iyo ayego komamman ah ayego qalka la laadin marka laga adkaadeenadu waa xafii i dhahroo faantum du laqao kuiri ka soo kale to rag la mid ka aha hata cabada dahayda ayagu ku dhagantaaratan ku dilu si wakalato badar waxa la soo qabtay todobaad tan gal la soo qabtay qalada la diray waxa kamida ugu baa nabuu mu aha markii la qabtii kidi la diray waaninki mabigo suutam saaru aha in etuli to aha marka marka laga gaal noqdo wa hala qala qala dka laga qalib noqoy ama musbin ha hado ama gal ha hado qaf khabif ah ya qaf an shartun ya o دو قاليه وئله صلى الله عليه وسلم حقبه ابن معيط ودري ام سيدي كل بي كدينه وذات او شر قف كبوسن كا كا كا كان قال ابو قال مثلا قف وبدليه قف يقول يا قائد الدليل يمنا معي ما انه شيطان امرك حنبارد مركينا واكح ما ابو انه تسقع في نديك قاعده تعقف عنا قصاصته انه قصصتنا كوبنا لكن قف كان وقوف دلاءه تتاغ ناشا اسبارا وتالا كل شيء قف وديده كون بارت كده ومس qof u dile wala soqart illa dayo waxa ka fadhii badan in la diyo saasa afdal hayla waqaf shar waqah hadii hegaa mid kale tu hadana barimo sunu oo ah qofka deyntiisa ma ووقف بركه لا دايو وانا لكن مخاين الى عرفمان افا وا اصل قفك حديه يا قفشر وراقه والدلاء قفرك ادلي وا لو سو قبطي وحال وضربت الدلو ضربت الديا قاضى حتى ضربت قصاصو كاسات دي واه يوم الريال كنتي وضربت الليله ماك ض الشخير اسراح ما لكن قفر شيطان ay qaraad sameeyay wax wayan marka ina biskeed deeyo ayada afdal ayada afdal haddu muslim yahay galkana waliday karana biga wax badan u dayay oo haddii kuma naan kima ka ikimidhi galka marka marku horalku yahay in iska xirya waa waajib و انا اقدم بها الى رجينا سبي با انو سو اسلام ان وحا ويا مغفعه المسلمين توي قال هذا الرجل متكلم سيده وا اسلامي كما نان كوا اسلامي وا اسلامي كما نانك مركا د وانا اقدم مر الذينا او شر وراها الا قصاصته لكن مرتقي الوركيه مسلم كواتم هو اسكيري كطا قال لك وواجب لسكيريو المسرا عشان تا ايام ان شاء الله بغد بينات الحمد لله رب العالمين درس لنا من واما يقتل لله فوفك الله عباده يوبادوك قدر فناه له قفكه ثم سغنان من وليين غرغاره وغرغاره من بعده من بعد الضلاله اله مركب عباده كغزال وتروا اركه الى قفك استو ارتي وكصورت ونبينا ابو الله عليه وَتَرَاوَ الْأَرْكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَضَالِمِينَ كُيْ كَدَرْنَا يَا ظَالِمِينَ طَاغَا لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ عَذَابَ الْأَرْكَانِ يَقُولُونَ حَال أَيْنَ يَهْنَا أَضَالِمِينَ هَل إِلَى مَرَدٍّ إِلِّي إِلَى الدِّيَارِ السُّعْلِيُّ مِنْ سَبِيلٍ وَطَمُوسُ يعرضون حال الله بردقيه عليها مارطه خاشعين حالاهم وقل ليسنا مارطه لو بندقا من ذل ذل درات ديسله ليسن ينظرون حال اي سير من يخشع سيه من ظرف ال حدنا يكفي من يان يشو خفين قرص وقال الذين كوي وير إن الخاسرين ضاق قصار الذين وهبك خاسرو خسار انفسهم نفخيالكوا ليواهليه ايالكوده يوم القيامه مالن تقيامها قصار نفذ دي كيف وايل على قراروا ان الظالمين كو غدر في حباب العذاب ليس هذا العذابكم مقيم دائم و ما كان الله مظالمين تروا مسق نار من غرقرايال كاسو يانسورو منغو غرقرا من دون الله كيفكي الله قف الله باريهو فانا له والض امصمامن ركعن الى الهي ونا سبحانه وتعالى غنادا ورمى نفسديس وا انقدر وهدلا ولا غاد له احد اريكراما وستالكرامجرو وونسن الله اسبو دورين او قدرانا كون كتمصوبان احد هيركريكرانا مجرو ادومنا ان توسن ابورين الهي اوغاميت والبابا وحو صارخ يو Irehei, aja van dolan, uga iene, dolan, dolan. Dalal uga uga derei, uga uga nakkareimmel, ega kebedelikartel, ega uga uga nikartel, ega me tsiktu. Dalal uga من بعده من بعد الضلاله إلهي بادي أنت سكاغذل أغرغانه وطراء وضر كذا الظالمين كوا قردران رأى ترى دفاع الكذا قفكستو أرقتيو كسور طوض ألوحلنا حدوك لنا وحكوب من أنت نبغى تو سبوحل سيدا ابن شعير أمرا وطراء وطراء نبغى سببنا وضر كذا معنى يوم القيامة معنى التقيامة الظالمين قوه قدرناهم ومشركين طع لما راوا العذاب عذاب تمرك اركان اي حين يرونه معناه هو مستقبل لفظ جو الماضي ولتحقق ولتحقق حقوقه قيامهم بايام ترى حقيقه طع اي سغتهم امد لغا هو مستقبل وروا ورك اي يوم القيامه الظالمين قوه قدرناهم ومشركين طع عندما رأى العذاب عداد كمارك أي أركان يقولون حال إليهم هل إلى مرد مقشوء أو علم؟ هل إلى مرد الين من سبيل وضبع صنات أو إلى الدوية التي سوحيه وإليهم فرصة واحدة يعني نشعر وحلو بسودية القلوبية الدوية ما نعنى سودية القلوبين؟ مارك فرصة مالك أهله وإدوية الله أقول الله عبت المتشي طوات الله أمره Ilaahu khuri subhaana wa tarawadka idahum zalimin tayhuraduna haa Allah bandiga alayha naarta haashin hal yakudulaysan naarta losi wala wala ka'inaya wala soxumiyay ilaahi wa inna yakusumiyay an nar makasa losi wala mahabis yahfsika jahannama isha hos kaka wala digaya yuraduna haa al bandiga alayha خاشعين يعرضون حال لو بندي خليهان نارتا اياب اركيدا خاشعين حال اد لي سيي اي قشوع سيي ايي مارتا لو من ادلي دلي دراديس اي لا قشوع سيي ينظرون حال اي فيرنيا اي قشوع من ظرف ظرف لاكو بنان ان لو ريدو اش او حق قد ويجام هين طيشا اي لو ريدو وحد اريد ماركا ايشي ما تفكيده من بارفين الحجر العالي كافرنيا ايشو خفي قرص ايشي اساس لا لا دينيا معناها بالضبط قفتي بك بها توصل تاري كراما وهو يما انتصح في ركايش انتواس كا دغانو دبيا اي هاوز وكافرنيا يدول وقال الذين ذكر في وح يرهدين امنوا حقكم ييك الدريه أما وقال الذين دكوه إليه وقيامه إليه آمنوا حقاهم إن الخاسرين دكا خسارة أولا إله كرواء قسارة الذين دكا ويخسروا قسارة أنفسهم في الكودين وأهلين إهلي الكودين قسارين وما القيامة معلت قيامة قسارة لما يرى أو في الدنيا التي تقول دعا دي, دي مالكا وبابو دي إهل كاوبابو داد عيل طالب دادا حول اللهين دادا داد عبور اللهين وحدهن لوغ لاح دالا ان دالا حن قصارو لييراتاس قصارو ا دويو قصارو لييرات قصارو وحل راقير ما في لثرو مال يمنعان دمان يا عروس بما او سو ديار جروبا قف اسكداو وحل صيا النفيسه naftii amar qarayso ha ta laga qaadiman naftii si amar duunayda iska da wax la siiye eelkiya dadki oo insha allah ya asagana wala kale geeyna aadba iyo hooyo eheli iyo qaraabo dadii sahibba dha oo insha allah habayta nasta bens arkiyo maaya nar habaytaga islaacnada ya eelkiisina waa weeyay naftii siina waa weeyay qasar taasa la yiraada mesh ahlu chanadal la siya kari aman tan chanadal la deci elkina la suuducina sei no do gu raxaystan marka chanadal la deci yo elkina we looking marka sa dadki isbalei arurti iyo waalidki iyo aabihi iyo hooyadi iyo aa isu deers si ay u sii farqo ala bararu inna zalimina ghalaba la fi في حباب الحباب ينقصنا بين حبابكم مقيم دائم او عند ماهم مهنبه حباب دائم ماهم مهنبه انعرض وما كان جر جريال. جر جريال اللي اللي اللي وما الله قمار صنا من ظالمين من اولياا غرغاريال غرغاريال كاسو يانصرون او غرغاره من دوني الا قيركيس حالا اييهن او غرغاره ومن يقبل الله قف الى هي بابو كو قدروا فما لهم قمار صنا من سبيل ودو Wa ma ei juhtli illa, ma ei juhtli illa, ma ei juhtli illa, ma ei juhtli illa, ma ei juhtli illa, ma ei juhtli Gardarna, ma ei juhtli illa, ma ei juhtli illa, ma ei juhtli illa, من سبيل ودما أصبنا إلى الدنيا الذي يسكوحي اليو أمن نقشقه لازم لكتبه نقشقه الدنيا اللي الله عبطه ودما أصبنا عطي وطرعوا ذرك إلاهم ظالمينتا يُعرضون الله ربا لك عليها النارتا خاشعين قال أي خشوع سيهين النارت الله ربا لك الله سيوضا حبسكا من الدل الدل درد يسيلا خشوع سيهين ينظرون حال ايفرين يا نياي خشوعسيه من طرف الالحق اذا يوقف يرني اشو خفير قرصوت وقال الذين ضقت وحيل بين امنوا حقر هميه ان الخاسرن ضقت خساره الذين وضقت خاسرو خساره انفسهم نفيالك ودين اهلهم اهل يالكودين قصاره اول ويه يوم القيامه مالن تقيامه على دراروكه ان الظالمين كو غدره للظالمين في عذابها ليكسمنا ذان عذابكم مقيم دائم آه. وما كان الله مرسماين ظالمين تبين اولياها غرغاريال غرغاريال كاسيان سرنهم او غرغاره من دور الله ان نقيك احال ايها الذين او غرغاره ومن يقلل الله وفق الله استجيبوا أجيبا لربكم ربكم أجيبا ووخوينين أمريقاتا ووخوينين كربيكارا من قبل أن يأتي يوم مال من توصى إمام مال كاس للمرد علم له مال كوسان السبنان من الله اللي حق بيس لغا لكم إلي ما سبنان من ملجأين مال لمغانجلو يوم أيضا مال كاس مال لمغانجلو إلي ما سبنان. وما لكم من مراسم ما مننا كثير انكرت انكرت مالكك او قد بددتمك لو انكرت فين اعرض هديت استا فما ارسلنا كربك صوبنا وكم اانان درن حفيظن حاله طيبت ارالنا عليه بعلب كركود احملهم اعمالك او حفظناهم عليك ما عليك دون صارماهم الا البراق الجارسين الإنسان. الإنسان وإن ما انغوريدا اضمن الانسان انسانك مركه اني دنسينو منا حدا من حاركهه رحمه المحاريس بها وكفرح عن محارستها وين تصيب الانسانك وين تصيبه بكي مركه اسيتو سيئه تنحالت عن اضر اولاد فقحة. بما دند سبرت اسميها سيتقدر بها مرضى ايدين جميع مهوده فاينا الانسان انسانك كفروا ومذهب onnad adii horo ilaahay oo galayo iskii loo baa Ilaahay wuxuu naga waraamaya subxaana wa ta'ala shidow ma daama aakhirayni ka jirta malaaso sheegay ee waxa weeyaan dadka markay xaqiiqada arkaan iyo waxa qiyaamaha ka jire ay u shan laaydoonaan adduu ya markuu geeyay ilaahay waxaanay maanta fursad leen dhaafir fursadna min mid Nel on juhl on jal Papaid tukkihi ollaас suhtes ei jähed 49! Akivahập sindi kegwe laa. Tulekinvas sel lohuuhelöst vastu tunus. Kulia umeb climb see ei pere 네가расi sinan. En on olden to what, kui mert teks on kult tuu. Seal fore pullimas selvas ja togune لربكم ربكم أجيبا إذا دعاكم لما يحييكم مارك أهو الله الكوية وحين المولين يأجيبا وهو الكوية على اللسان الرسول الرسول كو إلهي أسر لإذا الدين كا وعهو الله الكوية يحقيد هذا إذاده كمان كفرقاش هذا كله وهو أحد كن والله هيدان الدين كقلبك وكن والله هادان حداب أجيبا معنا هذا لأن الله يتبع صلى الله عليه وسلم يقول لكم فرصتنا هذا يعني إذن يقول إستجيبوا أجيبا لربكم ربكم أجيبا إذا أدعاكم لما يحييكم على اللسان الرسول لا يمكن الله أن يكون روحين النورين ورسولك يكون سوديبا أجيبا من قبل أن يأتي يوم انتا مالا إيمان أجيبا مالا كاسو الله مرد لهم مالا كوسو miralla hadis la ga xiriiray alla ilima malinkaas inteer ay inteer tanu macu waxa ilin kara wa alla alla miiliri wa alla iska cala cala maaha ilin macu marka hadda fursad ay iska daynayna deegaro maari kale buu sheegaa daqiiqad ka soo ko ku soo faalno noqo wa Maarin kasulla naradde ilin lahu marika usamusun minalla ma lakum iri masunan minmal jay makan lamagan galo yibufays lugu gambado iri masuman yabaide malin kasu wa ma lakum iri masunan min nakir min nakiril mahall yurid chida laba ma'na mid lugu fasira nakir bi ma'nal inkar il mister yurid chida min nakir ay inkar maarin tasdaf wa inkari karta majud wa saaysan u kileen wa bannaloocay ee ku dhaaraayan dambiyeenkiran wallahi rabbina ma kunna mushrike wa way waay ku dhaaraayeen sab shirki samay ayaan waxay lay no sheegay ina in kirdu jigeen waxa laga hadlaa in kird oo إنكريد اللهم فين يواء إنكريد أكو بتباددة مين نكيرم أي من إنكار منجيكم إنكريد أكو بتباددة مجرين معنى الله نكير كإسم فاعله مين نكيرم أي من منكر قف إنكرا أو يخير ما بك مين إنكرا لهم يا سيدان أخبرنا الله كليسوكا سيدان أحباكا قبينا مجرين خلق فالقرين في الكراحة baaris ba kharje karabaa inta rahay sidda laa aqbalta sidda waasil silaa'a wa ramaa laa karar inta in wax laga bedelo may maji min ma bikum mid inta inkira halatha wa allah فاينا عرفوه هاديك استان مارك اوداتكي فما عرفنا كمالو دا سوفان وكما انان على تيميت حفيظه يتركوا يا علين كركوده اعمالو حفيظ قال كان وخلول جيرا اي لاستو لاستو سيهم اعمالو وكون ميدو او تركويد اعمالشوره ابييناد اعمالشوره طورتو تراكورتو وما ديرو فما ارسلناك كما مر من حفيظا اير رقيبا عليه تحفظ عليهم اعمالهم وتحصيها ان دعناك بغت رقابته اديكه كما صار اديكه حسابته وكما صار ا حسابته عليك البلاغ وعلينا الحساب اديك الجارسين تا تدوشا حسابين تاعي Panar saanan ka kumma annandi, raviga sobana, ja tõe ta on alata, ja mitki ei ole arena, ja mitki ei ole tirekoveja, ega maal, ega maal, ja إلى الحين سبحانه وإننا أنه إلى أدبنا الإنسان إنسان كمركا كم الذي نوامدك وإنه خبيثك منا حد النحال أي كات الرحمة النحريس فريحة بها وكو فرحة مركا النحريس وفرحة فرحة وفرحة الكبيرين أمان فرحة وشكرين أمان وفرحة وكبير أشرة وبدر أشرة وبدرة وفرحة فرحة كبير مركز وهو إسلوه نقناه وهو أركاني الأدب أسلوه مضيحه وهو فنجيسي أمي وهو فنجيسي علمي بيسي حيو بيسي ساسوه فرحه و أشيراء و أبضي روه فريحة بهوه فرحه وإن تصيبهم هاتي أصيبتوا سيئة بما دمي بيسيبتوا إسلايو أصيبتوا قدمتوا هور مرد أهديم قحموده تسأل الله أحمد أبو شهي القوة مفكك باعها ووحو شخيصتين كانت وفدكين ما بنيهم ما يعنا قلدنا أنا إن إلى هاي وعين المعييي أنا أنم عادة الكعب على الكبعائب الله يحف بهم ما إلى واحد الفينالي ساني سانك كفور ومتعب على الكبعب ما تكلم عن ما تقدم من المعب وحيه الرئيسي قد يباو ليه أنه الله ووحو مصين أنه وحو محبين طيب وحو المصيبة يقول له أنه إله وحو مصين وليه نمعاني هروا قم إيو بإنكراب نمعاني هروا قم إنكراب سيدري تريد عافيك وراء يعرف إلا الساعة الراهين سيدسر قاله يا حالده مكا استعاد نعمكو قال له الرئي المفيريو دي بقم حصاب تمام اخوبه هضيكو بعض حي كبالتو يحمانه السميري دي بقم حمفيريا قال سحالده مكا استعاد بسوفيريا هذا النمع أصيرته عشرة وبطر وطبق هو كبير حطي اسطومه محنه يا عيسى وقنبه وحويوا قوسا حريصا ونذب دم من سائر الريق ساس الفرنيه ساس ماكوا دقن اقليه اوفر صلاه حدين نعا اي تركع نعا الى الله من علي ساقا غير ساره طف اسطونغه منقض طف عن نعا قركي ساره لا تترك حدا الله لا سوى ما كوري amma sa sam me am ka du shaid ala kurshway maliku bika hadii markaa tibaato ku gu dhacdo ko horta nab aadada kaliga iyo ku muuqaray wax fiirida nimcada du shaara sam meeqa kalon ma aha ay saqa bal waxa ku gaad tabka ku gu dhay meeqa dibo ka weyn ala ka ilaali meeqa ka weyn واقف نصيب درك بل حافظه هلكا سو قرصيني سيده بابا ابال كدعا وسفار مارتا لو تو اسكدا ان الله كابا لك دخا حتا دوك كربتو او بالاله كابا لك ابا الله متجحو سو ما بين رسول الله عليه وسلم هو ذلك اوغد دريقه يو سنوا من صنع عليكم معروفا فكافئوا فئن لم تجدوا بما تكافئوا فجعلوا hadiiq f wanaag inni samayoo u evel gudoo u evel gudoo hadaan magu evel gudii karin ducada ugu dadan saasa nabiga ya aniga waxaan so arkay marti so soo dadka wa لكن قبلها السحالياتك ما هينكوهن وعوين أفكارتك قالك ابن عسنتي ذات عقلي بدن حكمت بدن أي أهاييه وعي أطيهن عارتك وبضشره ما هم ضمهن مطمام مضعم أي قلق أي بطصدان أو رجع أجب دايهن يكون موتين إلهينا سبحانه وتعالى قفك تشينسي تشينسي كان حادوك ويمحه دابه أي قف والدن يسوء عقابة قبله وحي فهمين اين ايصا اخر تاس دو ما حممد كيرين اي كينتي ايغو دمي اي بطصنا او قلطا ماركا غوبر حاكمت او سحابيات او حكمت بضان يا رسول الله في ست دمي ان سد قارته او بطصنا او حدان دو ماي ان كون انتهاء ما هي نوي أنا او انارته بو كنا تغفرنا الشكايه وتغفرنا العشيره نقول رسول الله عليه وسلم عددون ارتهين وعبدوا الشيء الشيء كاسل حل... ديار كاس أكثر إلى ما تزعوهم شيء رجينا وكأبالك رجي نقول حي رسول الله عليه وسلم وكأبالك نعذان رجينا أبالك ينينك لا لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيتم منك خيرا قد نقول رسول الله عليه وسلم قبله النتكب إذا هددوا أنا أقول سميت سلطك هل ما aa waraab bi qatl ila و adaw iyo inkuu maalin wax waa ka simaan qoonayaa hal maalin atka taabtay wax ay leedahay waligaa hata hal mar qayb ma ahaw san tiidama saas ilaahay muqabara saas maarta lagu taga waxa lama marka gabdh muslimaat ka yar gaba arintaas in la iska yaray duumarkan uu baanan nabiga waxa weeyaan sida kafarrada iyo muljidinta iyo munaafiqiinta laa diiniinta ee ayu gudinta tooma lama maagnaa roob gacsan ha naartana kuubadi ilaahay la dooday kuwa kale inaan la noqon ilaahay wuxuu khaldkaas ku ka harma oo gabdhaha muslimaatka waa iska gabadhairaan kitab kale oo dhaca sida لا يمكن أن تتعلم أي شيء هذا ما أردتكم إليه سأستردد المؤمن كبالفيريسي فديسي نبقى صلى الله عليه وسلم وحذيري المؤمن كأرنتيس وعكيل وهو عليّابي عجباً لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله المؤمن كحالة فرحة لها ضيء السيطة وكشوق لها خيراً ما قمنا من المعدي هرين الله وعباقياً ونوسياً وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له حده ابن باته أسيطه وصفره خيره وتحجلوك درجاء وليس ذلك اللي حده إلا للمؤمن قفع المؤمنين سفاده السمالك ملك أبال كان دعا إيا مركين يمعادوا اتماد اللي هو خاقه مركين يمعادوا اتمادنا اللي قوسته واندقا نحن واندريقنا على يجوه قال تعالى إلى أحييرك إستجيبوا أجيبه لربكم ربك إن أجيبه إذا أدعاكم لما يحييكم على اللسان الرسول <تصفيق> إلهي مر كل كبو يرو وح قلوبتي نوله يا إلهي كن كبيه و ضاعلي سي إيمان كي أ ورسولك ليسو غارسيو أجيج قدات رسولك أجيج إلهي أجيج ما يوب الرسول فقد ضاع الله توكر رسولك أبيع الله أبيع حي الرسول كن صلى الله عليه وسلم هو ليس كحديث وما ينتخ عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى وحي إلهي سو ديبي أمتي سو غارسينه min qabl an ya'tiya yawmun intam malin imanan ajiya rabbidi malin kasu lan narud diru lahu malin kasu sunna min allahi al hadith la ga'diyu master ma lakum iri masunani min al jinn makan la magan galo du face lu gamba da machiru malin kasu ya ma iri malin kasu min masunani min la magan galo wa la lakum iri manasunani min nakiri min inkari tunjiikum انكرت او انبدل بيانه انما سنان امنني من من نقير اي من منكر يغير ما بكم ما ليس سنان قف انت انكر حالك ان كنت سوانا كبدله فاين عرضت يديك استان قوديرغاس اي كتشيستان فما ارسلناككما انان درينا بقصبان حفيذا على تامتك وحفظنا عليه كل Inad annakoodakobto, palubuudilini, isahtud, isahtud, annaka iskele. Inad annaka, annaka, dusha, maha, inad ilalbarakub, gersi, odi kiilguso dibejad, gersi, da on maha. Wajna annaku anna idadapnali sane, sankamarka, enedensindu, minna, annaka, al aikahat, rahmat, annakaris, fari, annaka, sankamarka, annakaris, annakaris, annakaris, annakaris, annakaris, annakaris, annakaris, ولوه يناني امتحان اني طيقه اركما اوه يموتا من الرحمة بانوالسك كا كاسي مركاز اسك كا قوقع وان تصيب ما دي عصيبتو سيئة حالتهم عبار يا فاقي يا قاتشو يا حضر يا عدو يا عبسي بما دم بي سببت اسرائي واصيب تقدم دي هور مريين ايديهم فان الانسان انسان كو كفور ومد عضال كدعب لله الله كل جيسوسنا دي ملك السماوات والارض iraalka iyo rumka mulkiyodii maamulkooda yaqluu Allah wa abu rama yaqauhu doono yahabu Allahu hibau si ay u hebi u hebi ugu hibeyee lemay shaqaftu dara inasan duma gabda yar yar wax weeyaan ayu oo gabda ayu arrur ah ayu siya way yahabu Allah wa si lemay shaqaftu doono adbu kuura اوزا مجتمع الله ويسخبط درا دكرانا كواللقيا وإناثا كواللديك ويجعل الله ويقول كذلك من يشاء القافك الدونو عقيما مدليستي إنه الله عليم ومدء أقوم بضا بمصالحكم وبما تستحقون مصالح لنا وحياة مدانتين إلهي أساقا إن قدير وانمدء أود على كل شيء وحوالبضا إليه وإن سبحانه وتعالى نحن نوشيغيه إنه أسبو يهيمتك عرريالك عبليالك أبري ملكي أمام الله أكون ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وحاق أصاب الضونا هرقر الصعودة وحكالم الصعودة وحسن دولي لما هرقري كارو يحضي من يشاء ويمنع من يشاء قفك الضونا وحسينا قفك الضونا ووديده لا مانع لما أعضى وحاق بحيا لما هرستيكارو malk mulkiga cilmiga taqwa la wax uu bixiyo aruurta idh oo sidee kartaa baaji kartaa ma jirto wala muqdiya lama mana wax uu asar u diidan qof bixira mucrooq qosay kara kani bisar tassaruf ka iska leh kani bisar kon ka ku ايو اسمناادي ملكو سماواتي والارض يريالكا يلوكا غلگود يتصرفكودا يو لكن يوسناادي يخلق الله وابرا ما يشاءو دونا يهب وخصي الله لمن يشاء قفكو دونا ان خقدت عرور وغباء ايو سينا ويهب حديقه بالله كسيي وحا بكامده إلي حافظك إمام البقور وعيري وحا بكامده النبي الله الرؤوس عليه السلام إليه قبضك ليوسي قبضك ليه آ إلى هاي سي وإن أتكشف لدعوان المعوي ويهيب إلى هايك سي نبقى النصبان صلى الله عليه وسلم حديث كأنس بن مالك إمام مسلم صحيحي سكوري وعيري من عال جارة تيني حتى تبلغا اف كان لغا قد بيلا الا كان جاره ولا غبضود الا كان جاره جاء يوم القيامه انا وهو كهاتين ما رتق يعني انا جاي اصوحان ما انا امغوساس ما ادى وانا قفنا لسناكل واحد يرى ان كان اليوم ديكور اه يا كان صفر قبل هلا ساس ويرش كوما سوري كوار ديناك كسي الحمد الله وعلى طريقك شماله واينت كل كورده وين اقلم كوتا وين اقرو قعبا وين اقرونا وين اقبر بارضه وين ادوح برشاد النصيب وين قصيده واين جنكو كسبطا هذه الى الهي قصيدتي جندا بلوسييه بارنيما وانا وييرهشه قرب انا كبارنيما بوييره غبار واكي الله باركا غدوييره غبار واكي الله باركا غدوي بوخاري ابو سيم Ma nimetulin, et minu head ei ole vana, et ei ole sane, et ei ole hinnad. Kunne lehu sitra on minu naa, kofkala ei tea, et see on Nabu muheli, ehe, sambus on ehe, uue, ehe, farahad fukuri, mahe, kuli, jah, mahe, jah, kalkeneid skiridu. Maharinta, kia, mahe, mahe, mahe, mahe, mahe, ma mahe, يهاب الله واسيا لمن يشاء وقفت دون اناس كويديد او قبل سيعه ويحاب الله واسيا لمن يشاء وقفت دون ادكوره ولا ويرن ايو سيعه كليعه اه ويرن خليعه ايو سينا ويرحافل امام البغوي ويري ويرن كليا ونبي الله ابراهيم او عليه السلام قبر لوما دالي ويرن كلي اهل سي النبي اسماعيل النبي اسحاق <تصفيق> اولس <تصفيق> ويتو <تصفيق> علوا ذو قران كو ولات يا ويرافق ود الدين ويرى يقبل سينا سيدنا النبي وكالي صلى الله عليه وسلم صاحب امام البغوي والنبينا صوفان صلى الله عليه وسلم ويرى يقبل وهو الشيخ ويتعظ الله وكيف يرى من يسوقفك دون حق من مجلسه ويرى حافظ امام البغوي ويرى كي يحيا عيسى ما بي عيسى هو ما قال يحيى وحرم ما قال هذا وقال ما هم نقصان وعنبيا في الكوان ولدون العسم هي والنبي الله عيسى سوما جدي نصي الضر در وواقف دريق تحقه ويجعل الله أكيه لمن يشاوه الضون وضعنا عقيم المداليست إنه الله عليك وامد أقال بضا مسالحين إلهي يسد أنتيني كي يقان وحد حالتك أسطى نبي قلت نصوبان صلى الله عليه وسلم مركوه ما هذا أعرف ريم فرحات دريده وحبيت الحمد لله الذي بالنعمه تطيم الصالحة ما قوحا اسكلا الى اهل النعمه سوحيل له ونكسن اي قوس حاصله الحمد لله على كل حال ما الله ما صار مجد الله وماكسي الى يضمن قدير الى وامد او على كل شيء وحوال بابويت لله الله كريم سوسوناوي ملك السماوات والارض ira yal ka ydulka الله ya tasarrufkooda alla kari hu sugnada ya khluqu allahu wa abu ramaya sha'u hudduna yahabu allahu wa husiya qabli an lo hormariin xayla janada luu hileeg tiigana waa laga cabri fiin hibo siin ah qablihi yan lo hormariin wa xana luu weeraa wa xalasiina na وَيَهْدِ اعل الله واس يلمه يشاء وقفكم دون ادكراكم والله مركا امام البغوي قد ذكر يا تطكل سي النبي لود وتسال سوقاته كو ويلكري لسي النبي الله ابراهيم عليه الصلاه ام سويتهم و اناس كو دج سي ما فينا الله عليه وسلم وهج الله وكيرا أOPTIMAMU BAQAWY WA QUL LANBIYANI AN WAHWABA QALAN NABIYU YAHYA YANBIYU LAH ISA KAMA DHA ALIHI MASAL WA YAJ'ALU ALLAHU AKAYLA AMAN YASHUQUF DUUNA AQIMAN MILA WA INNAHU ALLAH ALIMUR WA MITQAL BALAL MASALIHIN QADIR WA MITWADA AY ALA KULLI SHAY WA MA KANA LIBASHAR BASHAR WA MA HABANA ALLAH ALLAHU ILLA WAHYA WA HYUSHU MAHA aw min wara hi jermina ma hi chef gader ki su kala had lamahan aw siray uso dira ma han rasul u wahyudo qasul ka basharka allah idan kisan u allah wa hu dooro inahu allah alim wa nathi saray madan hakiman hikmat madan wa kanarika wahyushana anbiya'u wa ra ruhyuno kale wa uhaina qu wa ilahiri ilahi li ayka wa ma bika subana ruuhan ruh qur'an min amrina amarkayaga kayaka mat ma kunt hal adama hayna qu wa yunulu ilaihi tadhkirina kitab malki tab kitab hu yahay wal iman iman hu ubi. wa وَهَن كَدِك نَي قُرآن كِ نُورًا نهدي نُورُ كَأَنَّهُ يَهْدِي أَنَّ كُنَّ بِهِ نُورًا كَ مَن شَاوَقَ فَكَانَ ضَوْنُ مِنْ عِبَادِنَا أضَمَنا أضَمَدَنا حالُ كَمِديَه وَإِنَّكَ هَذَا لِتَهْدِي وَهَدَيْنِي دَارِ نَافِقَ صُبَانَ أَوْ عَطُ سَتَحَلُّ لِتَهِدِيَةٍ وَهِدَايَةٌ لِلدَّلَالَةِ وَالْبَيَانُ طَرِيقَةٌ حَقَّتْ تُعَذْبُ Ma daga subana waahid ku heenunida ila siradin chidchid ko mustaqim tasan sirati lajchidka Allaah ku heenunida eladi ali chidkiisad ku ma shay fi samawaati ila riyalka ku sugan wa fil ardhi rulka ku sugan ala baradu ga ila Allaah Allaah intaka oakari ah ay taṣīru bima qan ila al umur arimah ilaahi يعظمني سيرى سد يقول احد له الى سبحانه وما كان للبشر بشر وما حبون اي معين بات للبشر هو سيرن وما كان للبشر بشر وما حبون يكلمه الله الله لله عبد الله ايرو اله الله الا وحي وحي وش ما هن من ورى حجاب انا حجاب غير الكسما O, nursila inut, dirakun maahan rasoola ergi oma lakusad dira. O, fayuhi rasoolki malagaaha uwehiudu, rasoolki vasharkaha. Biidnih Allah, idemki sainu uwehiudu. Ma yashaa Allah, vaha uudonan uwehiudu. Uwehiu kua maratib ta sabdihda. Ilahi wa ina subhanahu wa ta'ala vasharka asabu uccele suta saulamahadu. Suta saulamahadu. Aad-dun kaalagaadu. اخر ما لگا اخر سر وجهه لا حول ها سر وجهه لافل بل قدره انه كلها هذ لا اركاس وجهه صحابه قار ما نغينا صلو الله يقول كوير نابغو ما كلم من ورائ حجاب حلق في قفق اليه عبد الله لقد دونوا ايده حجاب دخيهم سوجيد الله لكن كلامه يسمع الله ضحله وانه كلمه اباك لكن ابا توس الله توس الله توس الله لو ليس بينهما حجاب ولا رسول ايرق في شرن ارجع يماه او سوبره الله وهو يريد تمنى عليا وقت الله وقت اه ما انت واقعه الله يسوعك سينا صار عبدو تشاكر معدلها يا بيس اه تشاكر معدلها من العراق الله نوعها وحكمي لها شويه دقي تطرعت امكاه اللي لو دلي تطرعتك يسحب روح اللي لو دلي waa barso wa aqira maana kayi aqirada marka wax ciilaysu kuuyu u ciilaysu qosira marka ay suuri ilaahay waxan ciilaystayu raadiiba diinka loo dagaalamo sidaa lagu heliyo igu xili adduunka aan marka la marka asarbi ku maya waxa hore tiiga hormaray dugun ah halkaan qof yiri wax halka laga هذا هو ضعيف وبالوى <سؤال> موضوح وهي ورقة الشيخية محمد صلى الله عليه وسلم أبيه يهو يديس انت اقرأت صلى الله عليه بل ماهورا ويلك ماهورا ويلك ليه ماهورا ويلك عبر لك ها وقفل رمائل كسيدان قفل كلها كتاب علم الشيخ رسول إلهي نمشيخ حادث بين أبو رويه وحشيخي وحاخ هل كاس قبت لكما الحاف... الحافظ النسائل والنساء امام النساء في امام البيهقي امام نووي الحافظ كتب كل يوجد حافظه لك دقيقه حفاظ المسلمي والطولي الشافعي اكثر, أكثر ثلاثة هل كان حق الركز هل كان تكليف من ابو بكر حاجه اه اكثر هو الشافعي مركه عاقرا طلعت تقول لا سو جاتفته هلكان يماده اول حقي مكسب كدي بلا فنيو هلكان تكليف للصلاه وبعضادات من تي الى لكن ما هم تكليف دي لو كلفا مايك أ ما ضغطت لكن جزاءه أظن تعالى ترى صبر يدونك لكنه حركة طابه وين جزاءه ما بين يذوب يلوغه ارمها قال تعالى الى وحي يرى وما كان للبشر بشر ما حضر ان يكلمه الله الله ين الله الى وحي ما انك اي الا ان يوهي اليه وحي الوهي ودمان فاس وهو الانقاء من الله في رؤيه وقلبه في اليقظه او في المنام سوت سوت بدايه اه قلب يسيره علمك رده وحين وتخري وهو الالقاء من الله في رؤيه وقلبه في اليقظه او في المنام أصدقوا سيئة أمان سيئة هرداء إليه قلبه سحيل مكرده أم بيدنا مرامك يد ودعمه يدوه وحيه تاسوه وحيا أو من وراء حجاب أما حجاب قدير كي سنوك الله وهو أن يسمعه كلامه ولا يمصر الصامع من يكلم تنوحي تعاين إن إلهي أدوما ذي سميت كما الله عبر السيد الله عبر موسيقى oo samaa mukkha oo samaa uu uu erkay ka hadlayo oo markii Ilaahay la Nabi Musa waxa weey Nabi Musa u dalbadayri Ilaahay uu iskaytus ay haddi wax weey Ilaahay wuxuu uh, tusayna lugu hadli ina lagu arkiin adduunka ah lam taramine ma wa marka wa من وراء حتاب معنى واحد طائم وهو أن يسمعه كلامه هذا الذي يسمعه الله رسولكم سيد النبي الله موسى أكري عليه السلام هذا الذي هذا الذي ولا يبصر السامع من يكلم أحد كالهد لنا أرك أمه نتكا مقلق يحول موسى وان مقلق ولا لكيرتوس صلى الله عليه وسلم Kerimullahi ayaan, kerimullahi ayaan, kelam ki allumak la aahad ka lahad arki umma arki umah. Wasidin nabiullahi Musa alaihi salaam, taasuna võan maqam ka li'a, võan maqam ka li'a. Au min warai heeabin wara. Ta yur silei Allah, Rasoolan, malak, Rasoolan ta'lka malakan lučiida. Malak usad wa sayuhiya malaki rasuulka malaka loo jeeday sida malaku jibriil oo kale wa sayuhiya markaas rasuulki malagaha uu waxyoodo ilal mursal ilay ki loo soo direy bi idnihi allah idankiis ugu waxyoodo maaya saw allah uhi u doonay ugu waxyoodo wa ugu dadne waabay rusulsha jiray in ugu jiray waxyiga صادق خاصه مقاماته اللغه توره قلبغيسه علمي ان الهي و ان كلامكي سو مقلاصغن اركيسي ماغوس ان لاصو دي رمالك او مالغاسو الهي او سو ديبي علمي او مالغاسو او او وحيود رسولكي بشركا الله علي و امنتي سريم بدن حكيمان حكمه وكذلك وايوشغاس او كلمه Baan waxiyo nahu susha aan u xna ku waxiyoun irairi ireey kaadiga naviga sooban. Ruuaan fur aanaan ku waxun, xuha waa qu aanaan halka xuaan qu aanaan ku waxyun. sida jeskaaan u ruuuxda ugunaolaadoo quuluntaana waxay kunaolaata waa qu aanka x aanka, qulumtaan kunnaolaata sida jessakur ruuxda gunaolaada. Wekaka soo kale. And oh, heine kuwa hiunne ili ka diga ruhaan kur'aan. Ruhaa saa min amrina arin ka diga kamida. Ma'aned deen ka anuguttalakka illa sõudde chinnu baadde kamida Ma kun ta alaadama heine kuwa hiunne. mal kitabu, kitab ni Walal imam, iman ni huyeh. wa ta'ala vulkulehi, hei. كتاب حالي ريح ما أدن أقون إيمان حالي ما أدن أقون ابن الحرير وقره ما كنت تدري يا محمد دو. أي شيء الكتاب ولا الإيمان الذين أعطيناك أعطينا هما لما شيء قصيناه قرآنك إيمانك وعيه ما أدن أغيط نبي قير نصوبان صلى الله عليه وسلم In tan loo wariyay Qur'aanka sanad naabud in shirk bal taqamadi huma ee eh, gaalada wargis ma sameeyd maqamadi xuma iska be gaalnimay wax yaalihi gaalada uu yiriina zinada ama qamri aadida wargis nabiga waxa kuma dhayay wargisna sarab naabud markii tolkiisoo Ibrahim, on waxiga markuu ku soo bilaabanaya halku wuxuu tagi jiray qaar xira inta sahay qaatay qor buurta qaar xira oo hadda jabal nur loo ku yaala tago oo isaga cidayse jir an ku qaar u wa وهيسلو غوري ويورغي سرع عباده. مركي تلكي سو بام عبادهين ويرغي لكن ما دنا حسن علمي لوحيون او ان كتاب لوحيون تفاصيل شء ايمانكم القران كانوا موقون. اه القران كانوا موقون تفاصيل يا شرائح الايمان كانوا موقون. خاصه ايات خاصه ترادد العلم حيكون فسران كنت تدري ما الكتاب كتاب ماذا اوغي التامعيه القرآن كوارك مهن ولا الإيمان ولا ما هو معاليم الإيمان إيمان كمعاليم تيسى وشرائعه أحكام تيسى يتفاصيش حافظ كراسينه كون فصيراً تفاصيش إيمان كماذا نقونه لكن الله ورهما يسمع لكن تفاصيش إيمان كاسم أذن نقومه سألوه لك هذا إذن أولاً يسكفره يشيركي كمصرهماً إراوي أيري سبحانه ولكن جعلناه قران كان وحن كدغلو إلهيري ولكن جعلناه قران كان وحن كدغني نو نور الضوء نور كل مدي ان كون به النور دوم من شاء وقف كان ضامن من إلهنا ضمدن حاله كميدي وانك هذا ما غسوبان ولتدي واحد كينو ناداتك الى صراط جتي مستقيم وصا ما بينه صوبان صلى الله عليه وسلم هيروني تبار وله انفي وان لا تهدي من حضط قفك عتشيش مهنوني كرتي قال لي ايدانفير والله سوق وانك غير لا تهدي وهروني دا تذكرون بوا الى صراط الذين صدقوا الذين قاموا مستقيم توث حدايه النبي لغه انفي نهايه وهي التوفيق هيروك بو يفجكرتي اديك هيروك ما هو يفجكرتي قفك تتوج عشي حطم هدايه الله سوق يعني وهدايته دلالا ورشد قدمه الله صوت دليل وعدك ان حق الله عديه وان متخلموا تدخل اني دقت حق عبيه لكن هروك قلبي قال لي ان شداك لو وافجيو رب العالمين كريها اودي احد كريم اودي شتك الله توصل لديتك الله كبدلو والله عديه الذي عليه شرك يثبت كونه نيده لو كذجي سوس مغابه ما شيء في صوابات ريالك كل وما شيء في الارضك الله سر حق عليه الضمره انه ان سبت جيو مع يرى حيطان اصا شكل ملكي سيني سغا ابو ري سغال سغام ماموله سغا اوال مرينه حق عليه كرجي شرع ادجيو اي سغا على الضروره الى الله الله انتكا اي تفسير الامور ارنه الله هو لا بانيا قال تعالى الى وحير وما كان للبشر بشر وما حبونا ان يكلمه الله الله الله الا وحيا الا ان ييه اليه وحي وحي شيء وحي وما هن او من وراه إلا وحياً وامحاً وهو الإلقاء من الله في روئه وقلبه في اليقدة أو في المناة وإن إله قلبك سكرده نورك علمك أما سوف أصبح ذلك او من وراه حجاب أنا حجاب لأني سنوخ خلاحة فأصلا واحد وامحاً وإن كلامك سمق الشيء سكون أركي وهو أن يسمعه كلامه ولا يبصر السامع من يكلمه اذا مايو لا يسمع لك ايرسل رسولا انا ارجل الوسدرا ملك وصبر رسولك بحال رجد الرسول كملكها او فيوحي الرسول كملكها او يوحيوده رسولك بشركها الله اذنك إذن سوو Maa ei Allah u uuedu. Innahu Allah ei ole mitte sa räägibalan haakimul ja hetmadvalan. Veeke verike, shadaas oo veeke ka veeke verike, veeke verike, veeke kale An verike, veeke verike, veeke verike, nabiga verike, veeke ku veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, veeke verike, aan ما كنت حال ادمها من ان كو عيوناي تدري انه لو كانت ملكي تابك تامحي ولا ولا الامام ايمان بي دويه ادن اوغي ولكن جعلناه ومعناه تفصيل اوبين ايمانك قرانك ندما و لكن جعلناه قرانك وحان كدغني نور النور نور, نور من شاء من ايباد دين عظمدهنا حال وكميده من كاف وانك هذا كما سبحان الله تهدي مرقفي هدايتها اسماهي او شهي داك قبل ان يكون ان كان وهدايه التوفيق الهي ما هو فتحنا اضمده سقار كميده ما بيغنا اضمدهن حقاس و عذينا وانك هذا ما بيغك سبحان الله تهدي وهاكو هيميدا داك الى سرا سررا اللهجدك على ضك هون ده الذي عليهجد فيستتكون لوكرري صوس الناضي ما